بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوله في التسفير للعلامة محمد بن صالح العسيمي رحمه الله تعالى شرف شيخنا أبي عبد الأعلى طالب بن محمد بن عثمان النصري حفظ الله تعالى ونسع بعلمه وكان هذا كان هذا المجلس في ليلة الخميس الخامس من شهر المحرم في العام الـ 31 بعد ال والألس من هجره النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله تعالى قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد حمى الله هذا القران العظيم من التغيير والزياده والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال إننا نحن نزل الذكر وإنما له لحافظون ولقد موت القرون الكثيرة، ولبيحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيل أو ينقص أو يبدل، إلا هكذا الله تعالى سره وسبح أمره.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 فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أمر عظيم. فما ذكر الله فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أمر عظيم. يتعلق عقيدة هامة في كتاب الله عز وجل وأن يعتقد المسلم أن الله حفظ كتابه من التبديل والتغيير هذا التبديل والتغيير قد يكون بالنقص او بالزيادة او بالتحريف يعني أن يزيد حرفا أو أن يزيد آية او أن يزيد صورة أو حتى أن يزيد شكلة لم ترد في القراءات المتواترة او الثابتة المأقود بها في القراءات الثابتة المأكوذ بها هذه التي بها يثبت القرآن سواء كان عن طريق التواطر أو عن طريق أحاديث الآحاد التي جاءت بأسانين صحيحة والتحريف أن يأتي إلى آية من ايات الكتاب فيغير لفظها بأن يزيد حرفا او أن ينقص حرفا او أن يزيد شيئا. مقحماً في وسط الآية يغير به المعنى ويغير به اللفظ وقد حفظ الله كتابه كل هذه الأنواع من التحريف أو الزياده أو النقص فلا يتمكن مخلوق أبداً نعم من إحداث أو إدخال هذا القرآن وفي قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون ذليل قطعي ذليل قطعي السبب محكم على هذه العقيده والحذر كما بينا يكون لنفذ الكتاب وأن بالنسبه للمعنى لمعنى الآيات أو لتأويل الكتاب هل هو محفوظ أم لا الذي يظهر والله تعالى أعلم وأعلم هو محفوظ الفكر نسبيا يعني الحق الذي ا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وزينه اصحابه والتابعون الكرام من السلف بلشت محفوظ في المصنفات في الدواوين عن طريق الائمه والعلماء الذين سخرهم الله عز وجل لبيان هذا الحق ولكن قد يتمكن المبطلون نعم من التحريف والجهازة والتأويل الباطل والنقص في هذا المعنى، ففي هذه المعاني الكتاب الله، ولذلك كان التحريف في الكتاب على نوعين: تحريف في التنزيل وتحريف في التأويل. فأما الأول فهو محفوظ الله كما جاء في الآية لا يستطيع أحد أن يحرف ضفظ الكتاب واما بالنسبة للثاني فعلى التفصيل الذي ذكرناه نعم يتمكن المبطل من التحريف في التأويل بل من إخراج معاني الكتاب عما قصب بها في كل الآيات وهذا حدث بالفعل ولكن الله عز وجل كما بينا سخر العلماء الربانيين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 المفسرون في الضمير المذكور في قوله تعالى وإنا له لحافظون على قولين القول الأول أن الضمير يعود على الذكر إن نحن نزم الذكر وإنا له له أي وإنا للذكر نعم الثاني أن الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بهذا معنى الآية يشبه معنى قوله تعالى والله يعصمك من الناس يعني أن يكون الله حافظا لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي الأمانة وحتى يبلغ الرسالة والراجح هو القول الأول والذي عليه أكثر المفسرين ولا يمنع هذا أيضا من ثبوت المعنى أو التأويل الثاني ولكن في آيات أخر أن الله عز وجل قد بين أنه عصى رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يستطيع لن يستطيع الكفار أن يصل إليه ولا أن يمنعه من تبليغ الرسالة ولا من بيان الوحش و... ومن أعظم الطوائف التي سعت إلى تحريف كتاب الله لفظا وتأويلا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 الكفار مشتت طوائفهم الاخرى من غير اهل الكتاب ويدخل فيهم الملاحدة او على رأسهم الملاحدة ثالثا المنافقون والزنادقه الذين ينتسبون إلى هذه الأمور ينتسبون إلى أهل القبلة عليكم السلام عليكم وعلى رأسهم الروافد ليسوا من أهل القبلة ومنهم أيضا الجهنية وكذلك القبارية نفات العلم وطبعا غلاة المتصوفة والذين قد يلحقون بالقسم الذي قبله <تصفيق> ويدخل في القسم الاول ايضا هؤلاء الذين يسمون بالمستشرقين في العصر الحديث <تصفيق> فاغلبهم من النصارى ومن اليهود <تصفيق> أنثلة التفاسير التي حاول أصحابها تحريف التأويل بالكلية حيث اخرجوا معاني القرآن عن الحق تماما وهذا ما يسمى بالتفسير الباطني أو بالتأويل الباطني عن تأويل الباطني؟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 فمن هذه التفاسير تفسير ابن عربي الطائي الملحد <تصفيق> الذي كفره عامة العلماء في زمانه وبعد زمانه <تصفيق> وكذلك تفسير السلمي الذي قال فيه الواحدي <أه>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 اشتغلت بهذا التفسير الباطني وهم أصل الباطنية الراسدة، هم الذين تجرؤوا من دون كل هذه الطوائف وصرحوا في مصنفاتهم. بأنه قد حدث التحريف الفعلي في لفظ القرآن وملأوا كتبهم بالشبهات لإثبات هذا الأمر و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 ودعي عليه يعني انه قال ان القران الذي جمعه علي مثل قرانكم ثلاث مرات والله ما فيه من قرانكم حرف واحد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 ليس فيه شيء من الحلال ولا ليس فيه شيء من ولا حرام وإنما فيه علم ما يكون هذا النص الأول الذين فرحوا فيه افترعوا كذبا على الصادق وهو صادق ولكن ليس في هذا القول أو ليس هذا القول من قوله الصدق لم يصح هذا عنه إنما هذا من افتراء وكذب الروافد عليه رحمه الله تعالى والنفس الثاني أيضا في الكتاب النفسي الذين تجرأوا فيه على كتاب الله والدعو فيه التحريف أنهم أيضا الدعو على أبي جعفر أنه قال إن القائمة يخرج أو إن القائمة يخرج المصحف الذي كتبه علي وإن المصحف غابا بغيبة الإمامة الإمام الثاني عشر والنفس الثالث أنهم قالوا أيضا نسبة إلى السابق من اللهم الله من قولهم إن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد سبعة عشر ألف سبعة عشر, سبعة عشر الف, ألف آية, سبعة عشر الف آية. والتي بأيدينا ستة آلاف ومئتان وثلاث وستون آية ها كذا دعوا أن القرآن الذي نعم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية ثم قالوا والبواقي مخزون عند أهل البيت فيما جمعه علي ومن يتأمل في هذه النصوص الثلاث يجد بينها تعارضا وهذا ذأب الكذب الكذابين المحرفين أنك إن جمعت كلامهم وجدت فيه التناقض الذي يدل على كذبهم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 الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية هذا تناقض واضح يعني لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه وأيضا صدق عائهم أن القرآن الذي نزل على علي وهذا في النص الثالث زعم أن القرآن نزل على علي ولا ولم ينزل على لم ينزل على علي كما في النص الأول في النص الأول قال أنه نزل على فاطمة وإن علي تناكبو فقط في النص الثالث صرحوا بأن القرآن بكامله على جمهم أي بالساعة عشر الف عاية نزل كاملا على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ادعوا أن القرآن الكامل هو عند الإمام عند الإمام المنتظر الغائب في السردان ولم يخرج إلا بخروج هذا القائم وهذا بلا شك يعني سجده أو يعني كذبه يغنى بسكايته <تصفيق> كيف ينظر الله فجل كتابا يأمر عباده أن يتعبد إليه بما فيه من أحكام أو بما فيه من أخبار أو أن يعتقد ما فيه هو غائب ليس موجودا يعني يقول هذا عاقل هذا كذب اليهود والنصارى <تصفيق> يعني اليهود والنصارى ما يعني خطر على ذهنهم هذا الكذب على ما يظهر يعني ما أظن أن اليهود والنصارى على ما فعلوه من تحريف في كتبهم قد يقول خطر على أذهنهم مثل هذا الافتراء على كتاب الله أن يدعوا أن يدعوا يب... غيبة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 بصدق هذه النصوص المفترام لأئمة الروافد <تصفيق> ونقلوها في كتب التفسير عدد من كبار أئمة الروافد المفسرين على مر العصور السادقة على أصيب منهم على سبيل المثال أو قد يكون أولا أشهرهم أولاً عليه و... علي ابن إبراهيم القمي أو القمي لا أدري بطه بتشديد منهم ولكن لا أدري ببطء القاف قد تكون القمي وقد تكون القمي أو القمي من فتح الله محمد الكاشان في تفسيره الصافي نعم أيضا إذا حدوث التحريف في لفظ الكتاب عن عبد اللطيف الكاث زاراني نفي تشفيره مرآة الأنوار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 في مقامات العبادة. سابعا السيد عبد الله العلوي المشهور بشبر بتجديد الباء ثامنا ابو علي الفضل ابن حسن الطبرسي في تفسيره مجمع البيان. <تصفيق>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 في نقل بعض كذبهم في تفسيرهم الباطني لبعض الآيات وأقره نحو يعني ما جاء في زيادة بعض الألفاظ التي زادوها نحو أنهم زادوا عليا وأقحموا عليا نفذ علي أو اسم علي في كثير من الآيات نعم <تصفيق> أن الصحابة قد أسقطوه من هذه الآيات <تصفيق> و... ويعتبر أعظم أعظم مؤلف نعم جميع فيه أقوال ائمه الروافض في دعائهم تحريف القرآن وأن الله لم يحفظه يلزم طبعا بلا شك لزوما أكيداً من قول أرافد هذا أنهم يكذبون بقوله تعالى إن نحن نزل الذكر وإن له حافظ كيف يكون يكون محفوظاً وقد حدث فيه كل هذا تحريف لجناة عهود فما هذا وألش وألش من هذا الدهشة والخطاب؟ <تصفيق>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 في الدولة الرافضية في العام الثامن والتسعين بعد المائتين والالف من الهجرة في العام 98 بعد المائتين والألف من الهجرة وهذا الكتاب فصل الخطاب جمع فيه مصنفه أن النصوص التي جاءت عن أمة الرافضة عبر العصور الث... نعم عبر العصور السابقة إلى زمله، <تصفيق> ودعا فيه إجماع الرافضة على هذا، ويؤكد ما نقله أن أغلب أمة الرافضة الذين ذكرنا اسمهم منذ قليل قد.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 الباطنيه الملاحده الغلام فعلى سبيل المثال يدعون ان قوله تعالى في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم اي اهدنا الى الامام أو اهدنا إلى اتباع الامام آه. صراط الذين انعمت عليهم هم شيعتنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء هكذا استروا والدعو قاتلهم الله أنا يتكون وقد رد عليهم هذا التفسير الباطني العشرات من أئمة السنة نعم من الكتب الطيبة التي أولفت في زماننا المعاصر والتي يعني كشفت شيئا من هذا التفسير الباطني الذي يعني ما تجرع عليه اليهود والنصارى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 التحريف في الكتاب نعم في صورة النور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 أيضا حرفوا آيات البراءه التي نزلت في عائشه رضي الله عنها بعضها وبلا شك كل هذه التحريفات لم يتمكنوا حتى الآن من يعني ترويجها بين عامة المسلمين بل حتى بين بعض العامة عندهم يعني نظرا لبعض المقتضيات الظروف السياسية كما يقال هم لا هذا التحريف بين عوامهم ولكنه ينصر في نطاق ضيق عبر مراجعهم الذين يسمونهم المراجع وقد يلقّنه المراجع لبعض الأدباع وهم يدعون أو يعتقدون كما بين أن الذي سوف ينشر ويخرج هذا المصحف المدعى الإمام الغائب المنتظر الذي يسمى بالقائم أو يلقّض بالقائم <تصفيق> وأيضا ادعوا أن هناك ما يسمى بصورة الولاية وبصورة النورين قد حذفها الصحابة من من الكتاب وكل هذا من الكذب والافتراء على الصحابة ويصدق على هؤلاء الروافض كذلك على غلية المتصوفة الذين حرفوا في بعض آيات الكتاب نحو بن عربي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 ثلاث نواحي قيل إنه إن المقصود بالإلحاد والميل بلفظه عن المعنى المقصود وقيل هو المكاء والتصدية الذي كان يفعله الكافرون جحدا لكتاب الله واستهزاء به. ما كان الفلطوم إلى مكان وتصديق. وأثنى الثالث هو التبديل والتغيير للغز. وكما بيّن ابن الجرير في تفسيره، لم أن الآية. تشمل المعاني الثلاثة إن الذين يرحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن ياتي امنا يوم القيامه افعلوا ما شئتم وكأ... ها؟ تعملوا ما شئتم وهذه صيغة تهديد وكأنها موجهة لهؤلاء الروافض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 الذين يرحدون في آيات الله لهم وعيد شديد ويكثب هذا التهديد الذي يعد من أعظم التهديد من رب العباد اعملوا ما شئتم إنه تعملون بصير و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 لا نظل أن هؤلاء يعجزون الله عز وجل وان الله عز وجل ليس قادرا على أن ياخذهم بل هو سبحانه على هذا ولكنه سبحانه قدر أمر تركهم ابتلاء وتمحيصا للمؤمنين فأنا نسأل أن يكون فشراه حتى الله على come